الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه محاضرة لفضيلة الشيخ خالد الغفيلي حفظه الله تعالى بعنوان صور تحقيق التوحيد من سيرة النبوية يلقيها في مجلس الشيخ نايف بن عيد آل ثاني وفقه الله تعالى فليتفضل الشيخ مشكورا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد روى البخاري ومسلم في صحيحهما أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أي في التوراة إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر ثم قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه العظمة السماوات الفسيحة كل السماوات على إصبع من أصابع الرحمن جل جلاله قرأ وما قدر الله حق قدره فإن العبد إذا تامل شيئا من عظمة الله جل وعلا والله ما تجرأ ابدا على أن يعصي هذا العظيم لذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره لأن العبد إذا تامل في شيء من عظمة الله جل جلاله أورثه ذلك قدرا لهذا العظيم سبحانه عظمة الله أيها الحبة تتجلى في صور كثيرة تتجلى في صور كثيرة في النظر إلى بعض مخلوقاته فإذا نظرت إلى بعض بعض صنع الله هذاك هذا إلى أن هذا الخلق إنما خلقه عظيم روى البخاري في صحيحه أن جبريل له ستمائة جناح الجناح الواحد يسد ما بين السماء والأرض من خلق هذه العظمة إلا إلا العظيم سبحانه عند أبي داود من حديث جابر بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام أذن لي ربي أن أتحدث عن ملك ملك واحد من حملة العرش ما بين كتفه وشحمة أذنه انتبه يا رعاك الله ليس من أصل خلقته إلى اعلاها لا إنما قال عليه الصلاة والسلام من كتفه إلى شحمة أذنه المسافة هذه اذن لي ربي أن أتحدث عن ملك ما بين كتفه إلى شحمة أذنه مسيرة سبعمائة عام من خلق هذه العظمة إلا إلا العظيم سبحانه عظمة الله تتجلى أيها الحبة إذا أطلقت بصرك وتأملت بعقلك وقلبك دقائق صنع الله جل وعلا تبينت لك هذه العظمة وأن الإنسان هذا المسكين هذا المسكين الإنسان الذي تجرأ على معصية الله ما قاده, ما قاده إلى معصية الله إلا من إيش؟ من قلة تعظيمه لله جل وعلا وإلا فالله العظيم يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك عظمة الله أيها الأحبة هذه العظمة لو تأملها متأمل والله ما تجرأ متجرئ فينا على معصية الله أبدا أبداً ما تجرأ فينا متجر على معصية الله ابدا لذلك تأمل وهذا مدخل إلى موضوعنا لأن التأمل في عظمة الله عز وجل يقودك إلى, إلى ابتغاء مرضاته والابتعاد عن نواهيه وأعظم أعظم ما يبتغى به رضا الله جل جلاله توحيده عظمة الله تأملوها في كل شيء بل في أنفسنا الله جل وعلا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون يا إخواني نحن الجلوس جميعا بل الخلق كل الخلق من بني آدم تعملوهم ملوكا وزراء كبراء صغراء وضعاء صعاليك مماليك أصولهم ماذا ما أصله هذا الشجاع الذي يبطح الرجال الذي يسل سيفه ويضطح الرجال الملك الذي يتربع على العرش الوزير الذي يمشي متبخترا وهذا الفقير وهذا الخادم كل هؤلاء ما اصولهم نطف أليس كذلك نطفه خلقه الله جل وعلا من مني يمنع من مني يمنع تصور هذا البني الذي قلبه الله في الأطوار حتى خرج هذا الرجل شجاعا كريما ملكا وزيرا معلما إلى آخره قل لي بربك قطرة منيما كيف تقلبت كيف تقلبت ثم صارت عظاما ثم كساها لحما ثم أودع فيها ثم قال الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان فيه أحسن تقوين من الذي قلبها بهذه الصورة إلا العظيم سبحانه وتعالى هذه العظمة هذه النطفة أيها الأحبة تنبه يا رعاك الله إلى خلق من مخلوقات الله خلقه الله بيضة بيضة تفقس هذه البيضة بيضة ممكن أي طفل يأخذها ويرمي بها هذه البيضة تفقس. بعد أشهر تمساح كاسر أليس كذلك يخرج ماذا بعد أشهر ماذا يكون هذه البيضة ماذا تكون وحش كاسر يفتك بالابطال. من الذي حول هذه البيضة إلى وحش كاسر من إلا العظيم سبحانه تأمل عظمة الله في كل شيء وفي أنفسكم افلا تبصرون تأمل حتى في أحقر خلقي في أحقر ما خلق الله جل وعلا تأمل في النحل النحل أليس برأس هذا الأصبع أو يزيد قليلا أليس كذلك أرجوك تنبى معي انزع الرأس انزع الرأس ثم انزع الأجنحة ثم انزع الأرجل ماذا يبقى منه ماذا يبقى ايها الأحبة يبقى شيء يذكر م? لا يبقى إلا شيء ماذا حقير أليس كذلك قل لي بربك هذا الجسد النحيل الحقير الضعيف لما تاكل من خشاش الأرض وتخرج لنا عسلا مصفى من ركب تلك المصانع الدقيقة فيها من إلا إلا العظيم وتنظر إلى حشرة مقاربة عقرب أو ثعبان يأكل من خشاش الأرض يأكل من خشاش الأرض ويشرب من مائها ويتنفس من هوائها هذا يخرج لنا عسلا مصفا وذاك يخرج سما زعافا قل للطبيب تخطفته يدرد من يا طبيب بطبه أرذاك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. واسأل بطون الشهد كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاكا وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاكا فالحمد لله وليس لحمد إلاك لكن كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره ايها الأحبة بعض هذه النطف اسمع إلى العلو والكبر بعض هذه النطف نطفة حقيره بعد سنوات تقول هذه النطفه ماذا تقول أنا ربكم الأعلى نطفة حقيره بعد سنوات تقول ماذا ماذا قال فرعون هذه الأنهار تجري من تحتي ومن عظمة الله عظمة لطفه وحلمه ورحمته فيقول لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله أن يتذكر أو يخشى عظمة الله أي ولحبه في كل في كل يوم نقول هذه الكلمة أكثر من ثلاثين أو أربعين مرة سبحان ربي ها سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم والله لو تاملنا ما نقول ما تجرأ فينا متجر ولا من غيرنا على على معصية الله جل وعلا وإلا فإذا عصي الجبار هذا العظيم إذا عصي إذا عصي وأغضب فإنه لا يبالي سبحانه يهلك أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى والمؤتفكه أهوى فغشاها ما غشا نوح لما عصى قومه دعا ربه دعا ربه دعا ربه فاستجبنا له رفع الدعاء فنزلت الإجابة أني مغلوب الجواب فانتصر مباشرة ففجرنا الأرض وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر فالتقى الماء على أمر قد قدر فيفر الناس لما يرون الماء يفرون إلى الجبال يريدون النجاة لا ثم نجاة إلا من إلا من آمن بالعظيم وتذلل له عظمة الله أيها الحبة هي التي اسمع هذه الملائكة التي سمعنا شيئا من وصفها وأن جبريل له ستمائة جناح وفي الصحيحين لما لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة الإغماء لما اذوه أهل الطائف ورموه بالحجارة وسال قدمه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام سال دمه ومن شدة التعب والإعياء أغمي عليه في قرن المنازل في قرن الثعالب الذي هو قرن المنازل الذي يسمى الآن السيل الكبير أغمي عليه عليه الصلاة والسلام فجاءه جبريل عند رأسه النصرة جاعت فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام وهذا ملك الجبال مره بما شئت أن يطبق عليهم الأخشبين المسألة سهلة ضربه فقدرة الله وغضبه إذا نزل والله لا يرده راد أبدا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فرعون الذين طغوا في البلاد انتبه فأكثر فيها الفساد عصوا الله فما قدر الله حق قدره فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد هذه الملائكة العظام ما بين كتفه وشحمة أذن مسيرة سبعمائة عام سبعمائة سنة فقط ما بالك من أصل الخلقة هذه الملائكة على هذه العظمة ماذا يقول ربنا جل جلاله في حقهم هؤلاء الملائكة على عظم, الخلق على عظم الخلق إذا أوحى الله عز وجل بالوحي تكلم بالوحي أخذتهم غشيه صعقوا, صعقوا مهابة من صوت الجبار جل جلاله ما غضب الله أوحى بالكلام فقط قال الله جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم حتى إذا فزع ذهب الخوف عن قلوبهم حتى إذا فزع عن قلوبهم يحكي عن الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق اسمع وهو العلي إيش؟ كبير سبحانه لكن وما قدر الله حق قدره نحن والله عبيد مساكين ما قدرنا الله حق قدره اقسم بالله لو تاملنا عظمة الله ما تجرأ متجرئ فينا على معصية الله أبدا عند ابن جرير في تفسيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال ما السماوات السبع ولو سألتكم أي واحد من الاخوه الآن أنا أو أنت ما نسبتي ونسبتك لدولة قطر حفظها الله وأعزها بالتوحيد والسنة كم نسبتك واحد في المليون واحد في المليار أو لا تذكر لا تذكر طيب بالنسبة لك لآسيا هل هل هل مثل هذا السؤال يطرح اصلا ما في شيء حتى لو أتيت لا, لا يمكن أن تذكر صحيح فما بالك إذا قلت نسبتك إلى الكرة الأرضية فما بالك إذا قلت لك السبع الأراضين اسمع ما السماوات السبع مو الأراضين ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي, للكرسي إلا كسبع حلقات ألقيت في ترس أخرج نفسك من الترس كم نسبتك؟ نسبتي ونسبتك من الترس كم يا مسكين حتى نعرف أننا ماذا لما يقول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم نتعمل ما غرك بربك الكريم ما غرك أرأيتم طير طير رخم أو عصفور ينازل له بازا أو صقرا فأنت لا تتحدث عن طير مع طير ومخلوق مع مخلوق تتحدث عن نطفة مع عظيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كسبع حلقات ألقيت في ترس تعرفون الترس؟ ما يصد به المحارب ضربات السيوف، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة مثل قطعة الريال هذه المعدن، إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. كم نسبتك من العرش؟ كم؟ كم حتى حتى نعرف حقيقة أنفسنا؟ والله. لو عرف الإنسان حقيقة نفسه والله ما تجرأ متجرئ فينا على معصية الله والله لكن نحن نتعامل مع رب لطيف رحيم رؤوف عظمة الله أيها الأحبة الحديث عنها يطول أعظم ما يعظم به الله جل جلاله ماذا توحيد الله؟ يا أيها الناس أول أمر في القرآن أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض في سماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم الله هو الذي خلق الأرض وهو الذي أنزل الماء وهو الذي أخرج الثمرات النتيجة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون تحذير من الله جل جلاله وإذا حذر العظيم إذا حذر فخذ حذرك إذا حذرك العظيم فخذ فخذ حذرك فإن التحذير من الوزير ليس كالتحذير من أي مخلوق والتحذير من الأمير ليس كالتحذير من أي مخلوق فما بالك إذا كان التحذير من الخالق العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وإذا قال العظيم عن شيء عظيم فهو فهو عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا الأم الحنون الرؤوم الذي امتلأت وملئت حنانا ورحمة ورعفه تقذف بطفلها لأن الأمر اليوم نفسي نفسي اتقوا ربكم من الذي يقول خذ حذرك واتق عذابي رب الارباب الجبار القهار يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ترى الرجل العاقل اللبيب يترنح مثل السكران ما الذي به ما به من سكر لكن لما يرى من شدة, من شدة العذاب ولكن عذاب الله شديد أعظم أمر يرضي الجبار يرضي الجبار جل جلاله توحيده التذلل بين يديه أن تكون عبد لله وأعظم أمر يغضب الجبار جل جلاله الشرك بالله فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلطك لذا كان أعظم الناس تعظيما لربهم من؟ الأنبياء والرسل هم أكمل الناس تعظيما لله وأعرفهم بالله وأخوفهم من الله فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يقوم كما في الصحيح كان يقوم الليل وتتفطر قدماه تتشقق من طول القيام فلا يكون عبدا شكورا يتذلل للعظيم سبحانه هذا النبي الكريم بعث بأعظم أمر بعث بالإسلام ورأس الإسلام وأصله وأسسه ورأسه توحيد الله جل وعلا من الصور التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير التوحيد الأولى أنه افتتح دعوته عليه الصلاة والسلام بتوحيد رب العالمين لماذا؟ لأن هذا العظيم لا يستحق أحد العبادة أبدا إلا الله يا اخواني لما واحد تراه يوصف بالشجاعة يضرب له رجل رجلين ثلاثة ثم يتعب شجاع طيب فلما يأتي شخص يضرب له ألف رجل وعنده استعداد يضرب ألف أخرى تنطفئ وينطفئ نجم ذاك ولا لا لا يذكر لا يذكر أبدا أعظم أمر جاء به النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الله افراده بالعبادة لأنه هو الواحد الوحيد سبحانه وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد هو المستحق للعبادة فقط لأنه هو العظيم ولا يستحق هذا الوصف بالالف واللام للاستغراق إلا هو سبحانه لذلك نتأمل نتأمل فيما شرعه الله لنا جل وعلا في كل يوم وليلة الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل شيء عظمة هذه العظمة أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرر للناس أن أعظم ما يعظم الله جل وعلا به توحيده لذلك لما بعث لم يدعو إلى صلاة في بادئ الأمر ولا صيام ولا حج ولا حسن أخلاق ولا تربي على الاخلاق لا إنما بدأ ولا ينتظم هذا كل حتى ينتظم التوحيد أن تعدل العلاقة بينك وبين العظيم سبحانه فكان كما جاء في حديث طارق المحاربي عند ابن خزيمة بإسناد صحيح وصححه ابن خزيمة قال يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته بسوق ذي المجاز وهو يتنقل بين الناس ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إذا أول صورة في تحقيق التوحيد من سيرته عليه الصلاة والسلام أن أهم المهمات في دعوته عليه الصلاة والسلام ماذا؟ التوحيد افتتح دعوته بالتوحيد وختمها بالتوحيد مكث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس مكث في مكه ثلاثة عشر عاما وفي المدينة عشر وبعت لأربعين وتوفي عن ثلاث وستين ثلاثة عشر عاما في مكة لم يدعو إلى صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج وإنما كان كله في التوحيد بعث عليه الصلاة والسلام ثم هاجر إلى هاجر إلى المدينة هل قال 13 عاما تكفي لا بل فرضت الصلاة ويعلم معها التوحيد فرضت الزكاة ويعلم معها التوحيد الحج يعلم معه التوحيد الأخلاق يعلم معه التوحيد ولا يقول النقائل إن دعوة التوحيد يكفيها عشر دقائق ولا عشر أيام لا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله كلها في التوحيد قلوا لا إله إلا الله تفلحوا هنا افتتح الدعوة وختمها كما في الصحيحين من حديث أم عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه الله على اليهود والنصارى لماذا؟ هم؟ تركوا الصلاة؟ ها فرطوا في الصيام؟ ما العلا في اللعن اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ند لله هذا يستحق صاحبه ماذا اللعنة اللعنة من من من الله ويا لخسارة هذا العبد المسكين الفقير الحقير الذليل مع حقارته تحل عليه ماذا اللعنة لا تسل عن بأي واد هلك هذه الصورة الأولى الصورة الثانية من صور تحقيق التوحيد يا أمة التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح يومه بالتوحيد وشرع لنا أن نفتتحه بالتوحيد وأن نختمه بالتوحيد ودليل ذلك شرع لنا في سنة الفجر أول ما يقوم الإنسان من نومه ويفتتح ركعتي الفجر يقرأ ماذا قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون سورتي الإخلاص هذا في صحيح مسلم وعند الترمذي المغرب بعد ركعتي المغرب اللي هي سنة المغرب شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي أن نقرأ بماذا بسورة الإخلاص قل هو الله واحد وقل يا أيها الكافرون لماذا حتى يعلمك يا عبد الله أن التوحيد تبتدئ به دعوتك وتختم بها ويومك تبتدئ به وتختم به ليس هذا فحسب بل بل منذ أن تولد إلى أن تموت فشرع لنا عليه الصلاة والسلام من أول ما يخرج المرء منا من بطن أمه ماذا يفعل في أذنه كما هو مذهب الإمام الثلاثه خلاف لمالك أبو حنيفة والشافعي وأحمد من السنة أن يؤذن في أذنه لا اله الا الله اول ما ينزل صبي بالله عليكم صبي رضيع هل يفهم شيء م? يفهم شيء ولذلك لو سالنا كلنا الحاضرين اتذكرون هذا الاذان الذي في اذنك نقول ايش لا لكن غرس أي شيء غرس للتوحيد بدايه حياتك اول ما خرجت للدنيا ورعيت الشمس ورعتك وفي نهايه حياتك عند بحبان بإسناد الحسن من كان آخر كلام من الدنيا ماذا لا إله إلا الله كلمة التوحيد إذن ايها الحبة صور تحقيق التوحيد في جناب حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم واضحة جلية ظاهرة من ذلك من ذلك أن هذا التوحيد كان يغرسه في نفوس الأطفال غرسا وينشئهم عليه نشاه فعند الترمذي بسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام غلام يعني كم عمره لم يتجاوز الثالثة من عمره صغير حنا نقول إيش صغير طفل ما يعرف شيء لا ليس هذا وإنما حتى في هذا السن يعلم التوحيد ويغرس فيه قال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل من فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف يقول جندب بن عبد الله كما عند ابن ماجه بإسناد صحيح ووثق رجاله الهيثمي قال جندب بن عبد الله قال كنا فتية حزاوره إيش معنى حزاوره يعني قاربنا البلوغ كنا فتية حزاوره مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعلمنا الإيمان ثم نتعلم القرآن يعني تعليم التوحيد قبل تعليم القرآن وبهذا تعرف اليوم خطأ كثير منا أنه يأتي بابنه يأتي من يدرسه القرآن قبل تدريس التوحيد ليس هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم منهج النبي كما قال جندب بن عبد الله كان يعلمنا القر... الإيمان ثم يعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا توحيد تقول لماذا؟ أقول لأن الأمر متعلق بمن؟ متعلق بالعظيم الأمر متعلق بالعظيم إذا كان الأمر متعلق بالعظيم والله لو ذهبت السنوات كل السنوات لما وفينا هذا حقه نحن ما خلقنا اصلا ولو وجدنا اصلا بل ما خلقت الرسل بل ما خلقت الملائكة بل ما خلقت الجنة والنار إلا من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ما غايتهم ما وظيفتهم ما مهمتهم أن يعبدوا الله وجسان توحيد هذا التوحيد مع غرسه, مع غرسه في نفوس الصحابة غرس صباح مساء بكرة وعشية تشرق الشمس وتغرب توحيد حسن توكل يعلم حتى في احلك الظروف يقول أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأكبر صديق الأمة وهو في الغار قال يا رسول الله خوفا وفرقا وهلعا وحزنا على أن يصاب سيدي عليه الصلاة والسلام بشيء قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر شراك نعلي شراك نعله لراك أبو بكر لم يخاف على نفسه يخاف على من؟ على أن تقع عين المشرك على سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام اسمع الى التوحيد حتى في هذا الظروف يغرس غرس قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما توكل والتوكل من التوحيد قال اصحاب موسى وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا هذا للانبياء والرسل جميعا قال أصحاب موسى انا لمدركون فر بنو اسرائيل فر كان مجرد ان ياتي صعلوك من صعاليك فرعون أصغر شرطي من شرطه فيتجول بين أزقة بني إسرائيل فتصطدم الركب تضرب بعضها في بعض خوفا وفرقا وهلعا من هذا الجندي لأنه يتبع فرعون ويحكم ويتكلم باسمه كيف هذا لو راوا من فرعون لما فروا قال لهم فرعون إنهم لنا لغائضون يريدون إغاظتنا انا أن فخرج فرعون بجيوشه وأركاناته حتى تعلم أن هذا التوحيد يغرسه الأنبياء والرسل كلهم في قلوب في أصحابهم من الأمم فوصلوا إلى البحر ثم أقبل فرعون بجيش كالليل فرعون وأبهة الملك والأركانات والجيوش والقادة فقال أصحاب موسى انا لمدركون وين نذهب بحر وهذا فرعون أقبل بجيش كالليل ماذا قال الذي تعلق قلبه بالعظيم قال كلا كلا اسمع إلى التوحيد وحسن التوكل كلا ان معي ربي سيهدين وين يهديك أين نذهب لا قوارب لا نجات وفرعون أقبل قال كلا إن معي ربي سيهدين جاء الأمر مباشرة من الله يا موسى اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فازلفنا ثم الآخرين التوكل والتوحيد والمحبة لله والخوف من الله والرجاء كل هذه من معاني التوحيد التي كان يغرسها عليه الصلاة والسلام في نفوس الصحابة ومع هذا كله ومع هذا كله اسمع يا رعاك الله إلا أنه كان يخاه على أصحابه الذين رباهم ماذا؟ الشرك بالله لا إله إلا الله والله لو كنا صادقين وعندنا الخوف والوجل الذي في القلوب من العظيم لخفنا من الشرك كما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في مسند الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد باسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم يخاطب من أيها يخاطب من من الصحابة يخاطب الصديق الذي بشر بالجنة ويخاطب عمر وعثمان وعلي والعشرة هم من بايع تحت الشجرة اخوف ما اخاف عليكم الشرك بالله ان تعجب فابراهيم الخليل الذي اراد ان يذبح ابنه تقربا لله جل وعلا وكسر الاصنام بيده يقول وجنوبني يدعو الله وجنوبني وبني ان نعبد وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام يقول ابراهيم التيمي كما عند ابن جرير باسناد حسن ومن يعمل البلاء بعد ابراهيم إخوان إبراهيم يخاف على نفسه هل نحن خفنا على أنفسنا هل فكرنا تعلم لماذا لأنهم عرفوا شيئا من عظمة العظيم ونحن لم نستشعر هذا ولذلك من يعيش في في بلاط السلطان يكون أشد له ماذا فرقا وخوفا لأنه يعرف بطشه والله جل وعلا وله المثل الأعلى أعرف الناس به من أنبياء الله ورسله التوحيد وإيها حتى أختم ولا أطيم أختم بهذا الأمر التوحيد فيه عز الأمة ومجدها ونصرتها ولو تأملنا اليوم في واقع حال الأمة حال الامه الإسلامية لو تأملنا فيه لراينا ذلا لم يعرف التاريخ مثله صحيح بلغ من ذلنا أيها الحبة بلغ من ذلنا أن أحقر أحقر ما خلق الله إخوان القرد والخنازير تسلطوا على أسير يؤخذ فتقوم الدنيا ولا ولا تقعد صحيح وكل يوم كل يوم تشرق شمسة قتل عشرة تسعين مئة فصارت دماء المسلمين أرخص من دماء الدجاج والعصافير صحيح ذل ذل هذا الذل الذي أصابنا ما سببه الله عز وجل قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين لماذا لم ينصرنا هل الله أخلف وعده ها؟ معاذ الله نشك والله في أنسابنا ولا نشك في وعد الله إذن ما الخلل الخلل من أين من عندنا قل هو من عندي أنفسكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير عند بدود داود من حديث ابن عمر بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث سلط اسمع إلى الوصف النبوي الذي لا ينطق عن الهوى سلط الله عليكم ذلا هل هذا واقعنا اليوم ولا لا طيب المخرج يا رسول الله قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أعظم أسباب الذل هو معصية الله أعظم ما يعصى الله عز وجل به ماذا الشرك بالله يا اخوان هل تتصورون أن في بلد عربي مسلم قبر يحجل في السنة أكثر من ثلاث ملايين يطلب من هذا القبر من التراب يطلب منه ما يطلب من الله قبر يحج لثلاث أكثر من ثلاث ملايين في بلد عربي مسلم المسجل صريح في الوزاره عندهم تبع المساجد والأوقاف هذه المسجل رسمي غير الرسمي المسجل رسميا أكثر من ستة عشر ألف ضريح تعبد من دون الله في دولة واحدة هذا الشرك الذي ضرب أطنابه بين المسلمين وتفشى وضعفنا نحن وتكاسلنا عن دعوة الرسل حل بنا ماذا حل بنا الذل وأقسم بالله اليوم نحن لا ينقصنا ثروات ينقصنا ثروات والله ما ينقصنا ثروات ما مر على الأمة ما مر على الأمة الإسلامية ثروات أعظم من هذا الزمن أبدا ينقصنا عدد لا والله لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم يوم إذن كثير ولكنكم غثاء سبب الذل ما هو معصية العظيم إذا تخلى العظيم عنك مسكين مسكين يا ابن ادم باختصار ما هو أعظم أسباب العزة والرفعة والنصرة أذكر لك الآية وواقع الأمة أما الآية وهو وعد من الله جل جلاله وأرجوك أن ترعي لها سمعك قال الحق سبحانه قال الجليل قال العظيم قال تقدست أسماؤه وجلت صفاته في كتابه وعد الله الذين آمنوا منكم استفتح الآية بماذا بوعد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ما هو الوعد يا رب وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف الذين من قبلهم إذن الموعود الأول ما هو الاستخلاف في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى استخلاف وتمكين كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم اسمع ولا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنع هذا الخوف الذي نراه على وجوه رجالنا في الشام وفي اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي الصومال، وأن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه. هذا الخوف الذي نراه على وجوه اطفالنا ونسائنا هذا الذل الذي نراه ونساؤنا واعراضنا تس تسحب ممن من اخس واقذر خلق الله من امتلعت اجسادهم وعقولهم دياثه من النصيريه من سبابه الصحابه الرافضه وهم يجرون اخواتنا وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا ما الشرط الشرط. يعبدونني لا يشركون بشيء توحيد هذا الشرط لما طبقته العرب ما الذي حصل لهم جاء الأحباش إلى مكة قصة الفيل تعرفونها صناديد العرب أبطال العرب فحول العرب أقحاح العرب لما جاء الأحباش ماذا فعلوا؟ م? فروا إلى الجبال الأحباش في ذاك الوقت لم يكونوا على الخارطة السياسيه هم الدولة الأولى كانت فارس والروم والأحباش قد تكون الثالثة أو الرابعة المهم أنهم لم تكون الأولى ولا الثانية فما فلم... إن وطئوا أرض مكة حتى فر الأقحاء حلوين إلى الجبال صناديد العرب الشجعان الابطال ما لهم مكانه فروا الى الجبل هؤلاء الذين فروا بعث فيهم عليه الصلاه والسلام سنيات سنيات غرس فيهم ماذا ها توحيد أرجوك خذ هذا المثال والأمثلة كثيرة لكن خذ هذا المثال حتى لا نطيل واربط بماذا؟ بالآية بوعد الله هؤلاء الذين فروا بعث فيهم عليه الصلاة والسلام سنوات سنوات بل سنيات فدكدكوها على رأس فارس والروم يدخل ربعية بن عامر ب خيل مو خيل هو اسمه خيل لكن اشبه ما يكون بغل هزيل ما في حراك بحربته ببلابس مرقعة ويدخل بالحربة على كسرة فارس يقول ما الذي جاء بكم ان كنتم تريدون ما ارجعوا الى بلادكم وكل واحد نعطيه كسوة ودرهمين وكل سنة ذي تجيكم يلا توكروا على الله ارجع قال ما جئنا لهذا نحن لم نأتي لدنيا. اسمع شوف اللي فروا إلى الجبال ماذا ماذا الآن كيف يتكلمون ويتكلمون مو مع الأحباش يتكلمون مع أعلى سلطة سياسية وعسكرية يدخل عليه بثوب المرقع ويطأ برمحه وحربته هذه البسط ويقف شامخا كالجبل بل والله إن الجبل يتقزم أمام أمام عزته وعنفوانه قال ما جئنا لهذا قال ما الذي جاء بكم؟ قال جئنا لنخرج العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد عندك أحد أمور ثلاثة تسلم تكون أخا لنا ما تسلم تدفع الجزية ما تدفع الجزية رأسك سيطير ما عندي غير الثلاث شوف العزة هذه أين حصلت؟ قبل سنوات كانوا في فرارا إلى الجبال كيف حصلت هذه العزة وهذا التمكين وهذا الشموخ وهذا الرفعة وهذا العلو وهذه المنزلة كيف حصلت إلا بالتوحيد دك دكوها وأبو بكر رضي الله عنه أرسل جيشين متزامنين في وقت واحد واحد للروم وواحد الفارس الله أكبر حارب في وقت واحد حارب أعظم دولتين خالد بالوليد من عراق فارس وأرسل أبو عبيدة ومن معه إلى الشام في حرب الروم في وقت واحد تنطلق كيف حصلت هذه العزة والحبة أعظم أمر ما هو التوحيد وهذا وعد من الله جل وعلا لذلك أيها الحبا لما نرى هذا الدل اليوم نقول نقول لأبناء الأمة كل الأمة الله الله بالتوحيد علماء ودعاه للأسف انشغل شغل كثير منا اليوم حتى في القنوات للأسف دعوني اقولها بصراحة حتى القنوات ما تسمى الإسلامية انشغلنا بماذا بالتحليلات السياسية ليس كذلك والمظاهرات والفوا وتركنا الناس أي شيء تركناهم عن دعوة التوحيد الله جل وعلا أمرك بأمر عظيم امر عظيم ما يساوي الملك يا أخي ماذا يساوي إذا لم يكن هناك توحيد لله ماذا يساوي بالتوحيد شوف بالتوحيد بالتوحيد يرتفع المرء فيعانق برقبته عنان السماء وإن كان في الدنيا في نظر الناس ذليلا وبضده, وبضده يطعطئ العبد رأسه بين ليس رجليه يطعطئها بين القردة والخنازير عبد حبشي عبد حبشي اعزه الله ورفع بماذا بالتوحيد ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم من اقحاح العرب عم النبي صلى الله عليه وسلم قرشي الى يوم القيامه بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب مذمه ما الفارق بينهم التوحيد لذلك أيها هذا الأمر الذي بعث منه عليه الصلاة والسلام وبعث من أجله وغرسه والله من الغبن والخسران والخذلان أن نتناساه وننشغل بغيره والله لو أن الإنسان منذ أن خرج من بطن أمه ساجدا لله وهو يشرك مع الله عز وجل ما قبل الله منه مو أنا ولا أنت لا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه لكن ضرب الله به مثلا ليأخذ العبرة من دونه لو أنه أشرك مع الله محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد ادم لو أشرك مع الله لحبط عمله قال الله جل وعلا في سورة الزمر ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا ليحبطن عملك أسأل الله بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يحيينا على التوحيد وأن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه وأن يبعثنا عليه وأن يجعلنا من أنصاره أسأل الله بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يعمر قلوبنا بالتقوى أسأل الله عز وجل بفضله وجوده وكرمه أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ثم أشكر الاخوه جميعا لحضورهم وأشكر سمو الشيخ نايف بن عيد جزاه الله خيرا على بركة هذا الاجتماع والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا